وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا عم يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ <صلاحظ> <صلاحظ> تشخص في الأبصار من ضعين مغنع لا يرتد إليهم طرفهم <تصفيق> مبطعين مقنعين رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هوا وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخفرنا إلى أجل قريب نجب دعوة تَكَوَانَتْ تَبِيعُ رُسُلٍ فَوَلَمْ تَكُونُ أَبُسَانٌ وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم لقد مكره مكره عند الله مكره وإلَّا كان مكره لتجول الجبال. وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ بَعْدِهِ رُسُلَهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيبًا يُلْمَتُ بَتْ دَوْلُ الْأَرْضِ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتُ وَبَرَّزَ لِلَّهِ الْوَاعِدِ الْقَهَّارِ يومئذ في يوم في الأصابع سرا من قطران وتغشى وجوههم ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب. بسم الله الرحمن الرحيم ا م تلك ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. <تصفيق> قالوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الزِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونَ مَا تَسْبِقُ مِنْ أم انزل و ما يستخبرون لَمَّا دَنَوْنَا لَهُمْ مَا تَأْتِينَا بِالْبَلَاءِ مِنَ الصَّادِقِينَ وننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا Thank okay. you. إِنَّا نَحْنَ نَزَّلْنَا الزِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِرُونَ صدق الله العظيم